فالذات تحريف الكذب والكذب الاصطلاح هو الاخبار بخلاف الواقع سواء بين ذلك عمدا او الذي يصلي الله عليه وسلم غير الذي ينتبه ليبقى الناس غير يكون الكذب الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم نوع ثاني من الكذب الثالث والكذب على الناس وأما اسباب الكذب فلا يكذب إما ان يكون يريد بذلك استجلاب نفع